وسمت اسرتنا لوحتها في مركزك البدر الالم قشادت في الوت ببلابلها بتحايه تلمع في الافق وسمت اسرتنا لوحتها في مركزك البدر الالم قشادت في الوت ببلابلها بتحايه تلمع في الافق سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق وتخطو السير باقدام يبدو كالنور المنبثق سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق وتخ السير باقدام يبدو كالنور المنبثق يبدو كالنور المنبثق رسمت رسمت رسمت رسمت وسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الألقي شادت في الوت بلابلها بتحايه في الافق رسمت وسرتنا لوحتها في المركز لَيْلٌ بَصِيرٌ أَجِيَالًا لَنْ تَسْمَعُوا لَيْلٌ بَصِيرٌ أَجِيَالًا لَنْ تَسْمَعُوا تَسْمَعُوا كَنَجْمٍ الْمُتَنَقِّي تَسْمَعُوا كَنَجْمٍ الْمُتَنَقِّي نَرُوِي لِتَوْنِكَ يَتَنَا لَيْلٌ بَصِيرٌ أَثْوَابُ الْفَلَقِ لَيْلٌ بَصِيرٌ asbab el تزوت النجم المعتلق رسمت رسمت رسمت رسمت رسمت اسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الانقي شادت في الود بلاكلها بتحايه تلمع في الافق رسمت اسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الازلي شادة في الود بلاكلها بتحايه تلمع في الافق